التسجيل الخامس عشرة استمع إلى التراكيب ثم املأ الفراغ بالكلمة المناسبة ألف نزول القرآن باء المنافقون يخفون الكفرة تاء المؤمنون صادقون ثاء في قلوبهم مرض